ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فان إ أصابه, اصابه خير نقمان به وان اصابته فتنه لانقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ه ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو ن م ن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن